ஆ ஜிபிபுன تاميو <تصفيق> رصين وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل ان لا تنحزوا من دوني وكلا قول يا تمم حمنا إِنَّهُ كَانَ عَدًا شَقُوا وَلَقَدْ فَئْنَا إِلَى